وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله فأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بعثة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله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 أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوه أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا حتى استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشأ حتى استيأس الرسل وظنوا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشأ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يدي